قتال في الحبشة ركب ابن العاص وابن ربيعة ومرافقهم رافقهم مركبا فوق النهر وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة بدأوا يحتسونها فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوسنية وألفاظها طارت العقول وارتفعت الأصوات فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا فنهض غاضبا نحو عمرو. وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء مرة ومرة يتنفس ماء كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه أفاق من سكرته فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة ثم نفذ مخططه وعاد المكة أما المهاجرون فزالت همومهم وهم يرون النجاشي يبش في وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبلن عليه أمكثوا في أرضي ما شئتم وأمر لهم بطعام وكسوة عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها وازدادت عذوبة أنهارها حتى قالت أم سلمة فأقمنا مع خير جار وفي خير دار مكثوا أشهرا من السعادة والأمن وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعوم ليأتي بالأخبار ها قد وصل الزبير وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي جاء لانتزاع الحكم منه وأمامه جيش النجاشي ثم بدأت المعركة وارتفعت الأصوات وتناثرت الجثث أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر تقول أم سلمة فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه ترى هل هو النذير أم البشير إنه يصيح من الفرح ألا أبشروا قد أظهر الله النجاشي فتلألأت وجوههم سرورا حتى قالوا فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي هذه حال من هم على جانبي النهر فيا ترى ما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم على الجانب الآخر من البحر